وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ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 ما لها من ثواق؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذل الأيد إنه أواب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 وَهَدِينَا إِلَى سَوَائِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تَسْعُو وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَا وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٌ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِذَّادٍ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني ملك لا يبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاب هذا عطاؤنا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 هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلكم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث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 إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر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 طرف التراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مأب جهنم يصلونها.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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير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 نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين قال رب فأغرنى إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين. قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أضيئنهم أجمعين. قال فبعزتك لأرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين